بوك تو ساموزتا إكفسي ستة وستون ستة وستون كوتوني ضمائر الملكية واحد ضمائر الملكية واحد مي چيمي انا يا الخاص بي انا يا الخاص بي چيمس گاساگپس وير پاولوب انا لا اجد مفتاحي انا لا اجد مفتاحي <تصفيق> <تصفيق> انا لا اجد تذكره سفري انا لا اجد تذكره سفري شن شني كاف الخاص بك انت الخاص بك. هل وجدت مفتاحك هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت تذكرة سفرك؟ هل وجدت تذكره سفرك؟ اسمي هو هاء الخاص به هو ها الخاص به إ صاد سمة صغبي هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاح إ صادبيتي هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرت سفره إيس مسي؟ هي ها الخاص بها هي الخاص بها قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها تا ميسي ساكريديتو باراتي츠 다이카르가 وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه وقد ضاعت ايضا بطاقتها الاعتمانية كفين نحن نا الخاص بنا نحن نا الخاص بنا كفيني بابوة عوات عارس جدنا مريض جدنا مريض كفيني بابوة نامتเหล่า دارس جدتنا بعافيه جدتنا بعافية تكوين أنتم الخاص بكم バシュボ, სად არის თქვენი მამიკო? اين ابوكم يا اطفال? اين ابوكم يا اطفال? ბაシュボ, სად არის თქვენი დედიკო? اين امكم يا اطفال? اين امكم يا <أطفال>